بَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَوَعَدَ الله حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْعَالَهَا وَأَهْنِيَهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا لَكَ به علم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 151. نفتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ 152. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله نَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمُوا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ, ما نفدت كلمات الله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 في ذلك لايات لكل صدار شكور واذا رشيهم موذ كظل يدعو الله مخلصين له الدين فلما لجوا الى الذرف منهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار 109. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز والده شيئا إن وعد الله حق فلا تقرن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 تكسب غدا وما تدري نفس ذي أي أرض